فشدوا الوثاق فإما فَإِمَّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم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 لا آمنوا إنتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله أحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن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 ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من قمر اللذة للشاربين وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوما ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم ومن يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم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 وعلى ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الام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 أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أبغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم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 اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تنهوا وتدعوا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 يَسْأَلُكُمُهَا فَيَحْفَكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَبْغَاءَكُمْ هَأَ أَأَنْتُم هَؤُلَاءِ تَدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ومن يا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ فانما يبخل عن نفسه والله غني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم